من كان عدوا لله هر كساكن يار بتن بو خدي و ملائكته نيار بتن بو ملائكتهت خدي و رسله نيار بتن بو بيغمبريت خدي و جبريل نيار بتن بو جبريلي و ميكائيل نيار بتن بو ميكائيلي صح كي مون جبريل و ميكائيل اوجش ملائكتان خد تعالى اوليك عام بحث ملائكتاكر باشين ي خاص بحث جبريل و ميكائيل ك هندي هندي بقدرن وجهياج بح سهردو كاكير عندك البيج جهيا نياري ميا ولي و حاجت كاين اوجحش مدكه كا. بجهار كسكه هوكتا وهو نيار بتن بو خدي توي كافر الله عدو للكافرين امسو خد تعالى نياره بو اتكافه اوا غزندهك جهيات شكون كفر بمحمد كربن صلى الله عليه وسلم نياريا جبرائيل بكرن أو جبريل وحيد في غمارة إناخار يوحية إنت وتجعل جذبه تبكي نيار بخو معناته كافري وتشت أبيخناك جبريل هرتش تكتن تكت بأمر خود تعالى هكرتش وتشتي رازينا بي أو تشتي أو بيتت معناته تشخده نيار